وسيكوم او تخفوا يحاسبكم الا فيوفر لمن يشاء وَمَرَائكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِ الآنَ فَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ قَوْمِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا صهلها ما كسبت عليها مكتسبت. استقيم اهدئ الصراط المستقيم الصالحات سيجعل لهم الرحمن مددا فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدّة وكم أهلكنا قبلهم من قوم قبل هل تحس؟